وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ والقواعد من اس فلا يسع علينا جناح ان يضع نساءنا غير متبدراتين بزينتي وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَنِ على الْأَعْمَى حَرجٌ وَلَا عَنِ الْأَعْرَجِ حَرجٌ وَلَا عَنِ الْمَرِيضِ حَرجٌ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا على أنفسكم قُلْ سِيكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَم بُيُوتِي أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم اغبو بيوت اخوالكم اغبو بيوت خالاتكم ام ما ملكتم ما فاتحوا اغوا اصديقكم لَيْسَ عَنكُم جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على சலிமு تحية من குபியத்த اللَّهُ <تصفيق> ஜல